والذين كفروا عما أنثروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض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 وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تطلع عليهم آياتنا بجناة قال الذين كفروا قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين.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 وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانَ الْعَرَبِيِّ لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قل قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحة ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وان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 كم تستكبرون في الأرض بغير الحق، بما كونتم تستكبرون في الأرض بغير الحق، وبما كونتم تفسقون.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 kau tak mina saudzain. Kata, Inna malaikat Allah, wa uballukum ma arusil tu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 إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكنناهم فيما مكنناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافهده 29. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء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 يا قوما أجيب داعي الله وآمن به وآمن به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أُولِيَاءٌ أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير